جمع الدين كله في هذا الحديث والإسلام بين ما هو الإسلام وأنه مراتب يشتمل على هذا الدين ثلاث مراتب الإسلام والإيمان والإحسان وكل مرتبة لها أركان كل مرتبة لها أركان والناس ليسوا على حد سواء في الدين الناس ليسوا على حد سواء فمنهم المسلم ومنهم المؤمن ومنهم المحسن فالناس درجات ومراتب بعضها فوق بعض كما مر معنا ولذلك جبريل لما جاء يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يبين هذه المراتب وسأل النبي عليه الصلاة والسلام ليعلم الناس ليعلم الناس وجبريل جاء معلما ومتعلما فعلمهم جبريل جاء فعلم الصحابة كيف يجلسون في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم الرسول عليه الصلاة مجلس وقار وحياء وغير ذلك فبين لهم كيف يجلسون في مجلس الرسول عليه الصلاة والسلام وهكذا كما مر معنا فالعلماء قالوا أن مثل هذه المجالس مجالس العلماء ومجالس التي تحضرها الملائكة فينبغي أن يكون فيها الإجلال والتقدير وغير ذلك لماذا لأن جبريل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وبيّن كيف يكون المتعلم على أي هيئة يجب أن يكون هذا المتعلم من جمال في الهيئة والصورة وأن يجلس أمام المعلم فقال أسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه إلى آخر ما ذكر العلماء من الفوائد لا تعد ولا تحصى في هذا الحديث من ما يتعلق بأداب المجلس إلى ما يتعلق بالعقيدة والأسس والأركان وغير ذلك ولذلك كما قلنا فهذا الحديث فعلا هو أم السنة لما اشتمل على كل هذه المسائل العظيمة جدا فلما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أركان الإسلام فبين له أن الإسلام هي هذه الأركان الخمسة المتعلقة بالظاهر المتعلقة بالظاهر شهادتان نطق باللسان وكذلك هي نطق بالقلب وعمل بالقلب الصلاة قامت الصلاة تأو الزكاة صوم رمضان حج البيت كلها أعمال ظاهر ولما سأله عن الإيمان فبين له أن الإيمان كذلك يقوم على هذه الأسس والأركان الستة وهذه الأركان الستة تتعلق بالباطن العقيدة الصحيحة، ف... فلذلك بين هذه الأركان الباطنه بين هذه الأركان الباطنة وقد مر معنا تعريف الإيمان وذكرنا شيء من هذه الأركان والركن الأول الإيمان بالله عز وجل والإيمان بالله عز وجل يشمل على أنواع التوحيد الثلاثة الإيمان بربوبيته، الإيمان بألوهيته، والإيمان بأسمائه. وصفاته سبحانه وتعالى فلا يكون الإنسان مؤمنا إلا بتحقيق هذه الثلاث أما أن تؤمن بالله رب فهذا لا ينفعك بدون أن تؤمن به الها أي المستحق للعباد حتى ولو اقررت بأن الله خالق رازق مدبر خلق العباد فهذا لا يكفي للدخول في الإسلام ولا يكفي للنجاة من النار حتى تقر اقرارا جازما مدعنا مستسلما لله عز وجل وتؤدي العباده لله عز وجل التي حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيء لان ما في أحد يجهل هذا الأمر وما في أحد جحد هذا الأمر إلا عن طريق الاستكبار والجحود كفرعون قال أنا ربكم الأعلى وإلى هو في قرارة نفسه يعلم أن الله جل وعلا هو الإله المستحق للعباده لكنهم منعه الكبر والجحود كفار قريش منعهم الكبر والجحود وإلا علموا أن محمد عليه الصلاة والسلام نبي الحق وان ما جاء به هو الحق وهذا ذكروه وقالوه اليهود علموا ذلك علموا أنه نبي الله حق يعرفون كما يعرفون أبناءهم وعندهم العلامات الواضحة في كتابهم أن هذا رسول مرسل من الله ومع هذا كفروا به كفروا به وهكذا إخواني الكرام فالإيمان بربوبية الله عز وجل لا تكفي إلا إذا آمن الإنسان بالله ربا وإلها معبودا مستحق للعبادة سبحانه وتعالى كفار قريش كانوا يقرون بها ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله هذا ما في إشكال ما في أحد الآن نصراني تلقى في شارع تقول من خلقت يقول لك آه آه الله خلقني الرب خلقني من اعطاك يقول لك الرب أعطاني من رزقك الرب أعطاني فهل هذا يدخلوا في الإسلام لا يدخله في الإسلام حتى يصرف العبادة لله عز وجل وهذا هو توحيد الألوهية وتوحيد العباد الذي من أجله أرسل الله الرسل وأنزل الكتب وقامت من الموادين والجنة والنار إلى غير ذلك بسبب هذا التوحيد حصلت الخصومة في أي توحيد توحيد الألوهية حصلت الخصومة ما بين الأنبياء وأقوامهم ما حصلت في الربوبيه كل الأنبياء قالوا هذا الكلام نوح عليه السلام ألف سنة إلا خمسين عاما قالوا يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما قال لهم صل... صلوا صوموا أو الله خالق رازق ما قال لهم هذا الكلام لانهم يقرون به لكنه أرسل الله عز وجل أرسل الرسل يقول الناس ماذا وعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهذا معنى شهادة أن لا إله إلى الله لأن النبي لما جاء ماذا قال له؟ لهم قال صلوا صوموا زكوا ما ينفع الإنسان يصلي ويزكي ويصوم لا ينفعه عند الله إلا إذا آمن بالله عز وجل وأسلم وعبد الله جل وعلا سبحانه وتعالى لا ينفع وإذاك النبي قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فعلموا معناها قالوا أجعل الآلهة إلها واحد علموا أن إذا قالوا لا إله إلا الله فإنهم يتركون عبادة هذه الأصنام ويصرفون العبادة لله عز وجل وإذا ابوا أبوا أن يقولوا لا إله إلا الله بعكس مشركي زماننا يقول لا إله إلا الله ويطف بالضريح والقبر يقول يا سيدي فلا يا جيلان لا تنسان يا حسن يا حسن وهو يقول لا إله إلا الله لأن لماذا؟ لأنهم لا يعرفون معنى شوف كفار قريش عرب علموا أن معنى لا إله إلا الله أي لا معبود حق إلا الله المستحق للعبادة هو الله مشرك زماننا يذبح لغير الله ويقف بالضريح ويحج إلى كربلاء ويمشي إلى الموالد ويذهب إلى قبر فلان وفلان وفلان وفلان نسأل الله العافية وهو يقول لا إله إلا الله ويدعوهم من دون الله ويقولك هؤلاء شفعاؤنا عند الله يشفعون لنا عند الله أما نحن مقصرون ومذنبون ونحن أهل معصية أما هؤلاء ناس كانوا يصلون الليل والنهار هذا ينفعه هو لا ينفعك أنت عليك أن تصلي كذلك الليل والنهار عليك أن تصلهم تؤدي العبادات فالشاهد في هذا اخواني الكرام أن بد من الإيمان بالله الإيمان بهذه الأقسام الثلاث الإيمان بالربوبية والإيمان بالالوهيه والإيمان بالأسماء والصفات الركن الثاني الإيمان بالملائكة وهذه الأركان كما قلنا السته للإيمان من أنكر ركنا واحدا فقد كفر بالله عز وجل نسأل الله العافية كذلك الإسلام من جحد ركنا من هذه الأركان هذه الأسس البنيان لا يقوم إلا على هذه الأركان الإسلام لا يقوم إلا على هذه الأركان، فالإيمان بالملائكة، فتؤمن بأن الملائكة خلق من خلق الله، لأنه ظهر من ممن يدعي الإسلام وهو يجحد وجود الملائكة لأنه لا يراه. في بعض الناس لا يؤمنون إلا بالمحسوس، لا يؤمن إلا بالمحسوس. يقولك شيء أراه أؤمن به، ما أراه لا أؤمن به. سبحان الله. ولماذا كان الإيمان إذن؟ حتى وصل هذا المرض إلينا، فأصبح بعض الناس لا يؤمن نسأل الله العافية إلا بشيء يراه محسوس ولماذا كان الإيمان بالله باليوم الآخر والإيمان بالقبر ونعيمه وعذابه ومما سيحصل لماذا المؤمن يسمى مؤمن ولماذا الله عز وجل يجازي المؤمن على الإيمان لماذا يجازيه لأنه آمن بشيء لم يره هل نحن رأينا الله من من نرى الله ما في أحد رأى الله عز وجل لكن نؤمن بأن, بأن الله عز وجل هو, هو الذي خلقنا وأعطانا ورزقنا وهو المستحق للعبادة سبحانه وتعالى فهذا الإيمان يجعلك ترى الله عز وجل بالآخر سبحانه وتعالى بعكس الذي لا يؤمن بالله بالمحسوس نسأل الله العافية أصبح يقولك إيش عذب القبر هذا نحن فتحنا القبر على الميت ما وجدنا يعدد ما وجدنا عليه شيء سبحان الله هذا عالم آخر حتى ولو رأيت الميت حتى ولو رأيت الميت ليس عليه علامات العذاب شيء هذا علامة البرزخ ليس له علاقة بهذا العالم ليس له علاقة الإنسان عندما يموت خلاص قد انتقل من دار إلى دار وقد ضرب شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى مثالا عجيبا جدا على الرد على من يزعم هذا الأمر أو من يقول هذا الأمر ويرد بعقله يقولك ما رأينا فتحنا القبر ما رأينا عذاب ولا شيء وأضف على ذلك أن هذا إساء الظن بالمسلمين يقول ما راين العذاب كانوا يريد منه ان يعذب نسال الله ما رأي ما رايت العذاب لعله في النعيم ما ندري فشيخ الإسلام يقول يقول سبحان الله تجد أن النائب ينام بجانب زوجته واهله ويرى في منامه ما لا تراه هي وربما يرى ان في ناس يتبعونه ويضربونه ويعذب في منامه وما في أحد يشعر به ما في أحد يشعر بهذا العذاب إلا هو سبحان الله شو البثال الذي أعطى عجيب قال كوافه يعني حيوانات تسمع وقد ربما قد سقط من فوق جبل إلى الأسفل على الأرض ويعذب ويضرب ربما قطع رأسه وفعلوا به وفعلوا به وزوجته بجانبه لم تشعر بكل هذا وهو يفيق كأنه فعلا عذب عذاب شديد وما في أحد يشعر به وما في احد قال هذا الذي حصل لك ما راينا شيء ما رأينا شيء كذلك الذي في قبره لانه في عالم آخر في عالم آخر وسبحان الذي بيده كل شيء وهو قادر على كل شيء سبحانه وتعالى فاذا الملائكه لا بد من الايمان بهم اخواني الكرام ونؤمن بمن ذكر الله عز وجل من اسمائهم ونؤمن بما من ذكر الله عز وجل من اعمالهم نؤمن بكل ذلك ونؤمن بكل الملائكه سواء علمنا أسماءهم أو لم نعلم إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اخواني الكرام في البيت المعمور كما أن لأهل الأرض كما أن لأهل الأرض بيت فلاهل السماء بيت في السماء السابعة البيت المعمور اقسم الله عز وجل به سبحانه وتعالى والبيت المعمور والسماء ذات البروج واليوم المع... في البروج في سورة البروج والبيت المعمور في البروج أقسم الله عز وجل قال والبيت المعمور ها؟ المهم أن الله عز وجل أقسم به سبحانه وتعالى والبيت المعمور فلأهل السماء في السابعة بيت كذلك السماء البيت المعمور قال النبي عليه الصلاه والسلام لما أعرج عليه الصلاة وصل إلى السماء السبع قال يحج إليه يدخل إليه كل يوم سبعون ألف ملك لا يعودون إليه سبعون ألف ملك يوميا يدخلون إليه لا يعودون إليه الله أكبر كيف كم عددهم؟ كم عددهم إذا كان يدخل يوميا يوميا يدخل سبعون ألف ملك الله أكبر. وقد راى نبينا عليه الصلاه والسلام جبريل مرتين على هيئة الحقيقيه له ستمائة جناح والملائكه خلق خلقهم الله عز وجل من نور وليس اناثا كما يدعي المشركين وليسهم بنات الله عز وجل كما يدعي النصارى وغيرهم بل خلقهم الله عز وجل من نور سبحانه وتعالى نعم الركن الثالث الايمان بالكتب المنزله فنؤمن بكل الكتب التي أنزل الله عز وجل سبحانه وتعالى و كلامه سبحانه وتعالى الله عز وجل تكلم بهذه الكتب سبحانه وتعالى فيها شرعه وامره و نهيه الله عز وجل على رسله سبحانه وتعالى وهذه كتب كثيره جدا لا يعلمها الا الله عز وجل التي سمى الله عز وجل لنا التورات والزبور والانجيل والقرآن وصحف ابراهيم موسى هذه سماها الله عز وجلنا فنؤمن بالكتب التي سما ونؤمن بالتي لم يسمي الله عز وجل نؤمن بكل ذلك لأن هذا من الإيمان بالكتب نؤمن بأن الله عز وجل أنزل كتب على أنبيئه وعلى رسله سبحانه وتعالى الركن الرابع الإيمان بالرسل كذلك نؤمن بكل الرسل الذين أرسلهم الله جل وعلا إلى آخرهم سواء الذين سمى الله عز وجل أم من لم يسمي لنا الله سبحانه وتعالى نؤمن بهم جميعا ولذلك نحن في ديننا من جحد واحدا من هؤلاء الرسل فقد جحد الجميع من جحد واحد من لو قال الآن واحد جاء وكذب بموسى فقد كذب بمحمد لو جاء واحد كذب نوح فقد كذب محمد وكذب كل المرسلين ولذلك الله عز وجل قال كذبت قوم نوح المرسلين مع أن نوح قوم نوح ارسل الله عز وجل لهم نوح فقط لكن شوف السياق سياق الايه قال كذبت قوم نوح المرسلين لما كذب نوح فكانهم كذبوا كل المرسلين كل المرسلين كذبت قوم لوط المرسلين كذبت كذبت عاد المرسلين الى الى الايات الكثيره التي ذكر الله عز وجل سبحانه وتعالى في بيان ان من كذب رسول فقد كذب كل الرسل ولذلك شوف الذين الآن يقول نحن أتباع عيسى لا يؤمنون بمحمد عليه الصلاة والسلام ونحن نؤمن بعيسى وعيسى بريء منهم لأن عيسى ما جاء بهذه الشركيات عيسى جاء بالتوحيد الخالص لله عز وجل سبحانه وتعالى وأمرهم قالوا بشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد بشر بالنبي عليه الصلاة والسلام قالوا في رسول سيأتي بعدي وبيّن لهم علامات واضحة لكن مع هذا لما جاء النبي كفروا به فالإيمان بكل هؤلاء وأولو العزم من الرسل الخمسة الذين سمى الله عز وجلنا سبحانه وتعالى نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم هؤلاء أولو العزم من الرسل هؤلاء صفوة الأنبياء والمرسلين وخيرهم وأحسنهم هو محمد صلى الله عليه وسلم وأول المرسلين نوح عليه السلام وأما الأنبياء فآدم نبي ومن جاء بعده من الأنبياء من الأنبياء نعم الركن الخامس اخواني الكرام والشاهد في هذا أن أصبح بعض الناس نسال الله العظيم يدعي الدعوة ويدعي العلم ويخرج على الناس في الشاشات والتلفازات وينكر هذه الأسس العظيمة وهذا ليس لأن هذا عنده شبهات الملبس وإنسان ضال كذلك لأن الناس تركوا العلم الشرعي تركوا أن يتعلموا دين الله جل وعلا فأصبح كل من يتكلم يسمعون له فينفث سمومه كما يريد ينفث سمومه كما يريد أنه لم يجد يعني الناس الذين يعرفون دين الله عز وجل فيسمعون يقول ما شاء الله يتكلم جيد عنده كلام طيب فأنا ما, ما سمعت ما سمعت أنه قال شيء وأنت تعلم كل الاشياء حتى تعلم هل قال الحق بالباطل الباطل ما فينا احد معصوم انسان يخشى على نفسه ولذلك لا تسمع الا اذا كنت تعلم عقيده الرجل عقيده الرجل من هو أين تعلم على من درس ما منهجه ما عقيدته ما اخطاؤهما واذا كل واحد جاء تكلمنا في الدين نسمعناه ضاع الدين ضاع الدين ولذلك استلفنا الصالح لما حصلت الفتن كان يقول سموا لنا رجالكم من انتم سموا لنا رجالكم وذلك ألف العلماء الكتب رحمه وتعالى في بيان من يأخذ عنه الحديث ممن لا يأخذ عنه الحديث الـ الـ الامام البخاري له كتاب اسمه الضعفاء هؤلاء الضعفاء وعلم قوي جدا جاء لصون هذا الدين ليحفظ الله عز وجل به هذا الدين سبحانه وتعالى فعلم فكل هذه الأمور لا بد من الإيمان بها إخواني الكرام إيمانا حقيقيا والآن كما قلنا صباح الآن من يشكك في الملائكة خرج رجل كذلك معروف مشهور يقول لهم ما في القرآن دليل على أن الملائكة لهم إيمان وكثير الناس يسمعون له وتأثروا به صور هل هذا يقول واحد إنسان عنده شيء قليل من العلم قرأ كتاب الله عز وجل. قلت ما في كتاب الله عز وجل. الله, أكبر. الله عز وجل قال الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به من الذي يحمل العرش ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية الملائك قال ويؤمنون به كيف ملك لا يؤمن بالله عز وجل كيف هذا بالله عليكم جبريل الملائك الذي تنزل بأمر الله عز وجل يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون هذا الخوف من أين جاء أليس من الإيمان بالله عز وجل لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون من جاء هذا الخوف والإيمان هذا ذكر الله عز وجل قالوا ويؤمنون به يخرج هكذا رجل يتكلم يقول ما في قال قرات القرآن لم أجد آية واحدة تدل على أن الملائكة لهم إيمان هذه مصيبة عظيمة جدا حتى تعلم وكثير من الناس تأثروا بهذا الرجل وبغيره وكل من يخرج علينا فينكرون عذاب القبر وعدم كذا وعدم كذا نسأل الله السلام وينكرون الثوابت البين الواضح هذه مصيبة عظيمة جدا فليحذر الإنسان وذلك يشوف كان الإمام أحمد رحمه الله تعالى امام وأهل السنة والجماعة في فقه المحدثين ومحدث الفقهاء رحمه الله تعالى ففي مرض موته كان يئن من, من شدة ما ما وقع به يعني من المرض رحمه الله تعالى فدخل عليه رجل وهو يئن من شده الوجع فقال له الرجل هذا قال له يا أبا عبد الله كنيه امام احمد تئن سمع يئن قال تئن قد قال طاووس وطاووس من كبار التابعين وهو تلميذ عبد الله بن عباس وعدلنا عد الصحابه قال طاووس إن الملك يكتب حتى أنين المريض فبعد ذلك لم يسمع للامام أحمد انين حتى مات الله اكبر لم يسمع له انين حتى مات حتى الانين هذا ما اراد ان يكتب فيه. في صحيح مع انه هذا معذور هذا ليس هذا الانين وغير ذلك ما. ليس بكلام لغو ولا فاحش وشي. هذا يئن يئن من الوجع من الألم ومع هذا لما سمع الإمام أحمد هذا ما يعني أن أو حصل له شيء أو تألم من الوجع أمسك عن كل ذلك حتى توفاه الله هذا من تعظيم الآثار شوف سمع طاووس يقول هذا الكلام من تعظيم الآثار والعقيدة الصحية تعظيم يعلم عقيدة إيمان بالله عز وجل ها هؤلاء هم الذين يجازيهم الله عز وجل هذا المنكر والمتفلسف علينا والذي يشكك الناس هؤلاء مدسوسين لا تنس الدين محارب هذا الدين محارب كثير ممن من بني جلدتنا ويتكلم بألسنته وهو مدسوس مدسوس في هذا الدين هذه الفرق التي ظهرت علينا من الروافض والخوارج والقدريه والمرجئه والمعطلة واطواء اهل الكلام الذين ظهروا من أي من ما أصلهم؟, ما اصلهم من اصلهم من اصلهم من عبد الله بن سبأ اليهود سبحان الله لما ظهرت ما ظهر القول بالتعطيل أول من تكلم في ذلك الجعد بن درهم هذا اول من تكلم في الصفات قال إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليل أول من تكلم في الصفات العلماء كفروه نذا الدولة قوية ما رضوا كيف هذا أول مرة نسمع هذا الكلام كفروه وقتل ما ما في أحد قبل هذا الكلام الآن كم من واحد يخرج يتكلم في في اسماء الله وصفاته لأن الله قال وكلم الله موسى تكليما وكلم الله موسى تكليما ما نزيد وما ننقص واتخذ الله اتخذ الله عز وجل ابراهيم خليلا اتخذ الله ونبينا خليل الرحمن فلماذا نتفلسف لماذا نزيد وننقص الله عز وجل ذكر له اسماء وصفات نحن نؤمن بذلك المهم ان شيخ الاسلام تيمي في الفتاوى ذكر أن الجعد بديرهم هذا من اين جاءت هذه المقاطع قال جعبي الدرهم اخذ هذه المقاله عن ابال بن سمعان رجل اسمه ابال بن سمعان ابال بن سمعان هذا اخذها عن طالوت أخذها عن طالوت طالوت هذا من اين أخذ؟ أخذها؟ اخذها طالوت هذا ابن اخت لبدن الأعصم اليهودي الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم شوف من اين جاءتنا المقاله هذه هل ذكر شيخ الاسلام بالسند شو من اين جاءت المقال حتى تعلم أن الذي يدخل لنا من الشر يرى ليس من, من, من, من عند أهل الإسلام في ناس الآن عندهم مراكز وعندهم مؤسسات لإدخال الشر على المسلمين اشتغلوا ليل نهار أرسل حديث ضعيف منكر فعلت كذا كذا كذا ويضحكون على المسلمين قل إذا لم ترسله يحصل لك كذا وكذا ارسله مئة مرة يحصل لك غدا تجد رزق تصبح مليونير تصبح كذا يحصل لك كذا. والناس بمجرد ما يرضى الله اكبر ما شاء الله وريد أن أحصل فيرسل إلى الملايين وهو لا يدري انه أرسل هدم الدين نسأل الله العلم ما كان هكذا العلماء رحمه الله تعالى الشاهد في هذا شوف الإمام أحمد كيف يعظم السنة رحمه الله تعالى ما رضي أن يئب لما سمع النطوز قال هذا هذا الكلام أن الملك يكتب أنين وهذه خلاف بين العلماء سألت هل الملك يكتب الأنين كذلك أم لا يكتب خلاف بين العلماء رحمه الله تعالى فهذا الشاهد بأن هذا الإيمان الحقيقي الذي يجازى عليه الإنسان هذا الإيمان الحقيقي والمراد إخواني الكرام بهذا الركن الخامس ألا وهو الإيمان باليوم الآخر ما بعد الموت كل ما بعد الموت يسمى باليوم الآخر باليوم الآخر فإذا مات الإنسان وفاضت روحه دخل في اليوم الآخر وخرج من الدنيا خلاص انتهى العمل زمن العمل انتهى زمن ماذا الآن زمن الحساب يبقى في قبره إما نعيم أو عذاب يسأل الله ان يمن علينا وعليكم أن نكون من أهل النعيم ثم إذا بعث الناس بعد ذلك إما إلى جنة أو إلى نار لكن المؤمن يبشر في قبره هذا الذي ينبغي أن نسعى له اخواني الكرام ونعمل له وفي ذلك فليتنافس المتنافسون إذا كان تنافس ففي هذا هذا التنافس الذي ينبغي أن نتنافس فيه في ليس التنافس في الدنيا أما التنافس في الآخرة هذا الذي يجب واليوم الآخر كل ما بعد الموت وكأن الدنيا هي اليوم الأول وبعد الموت يسمى اليوم الآخر في يوم أول ويوم آخر اليوم الأول هذا الذي نعيش فيه نحن الدنيا هذا اليوم الأول بعد الموت هذا اليوم الآخر ما في عاد يوم آخر فإما إلى جنة أو إما, إما إلى نار فعندنا الفرصة في هذه الدنيا للعمل العمل الميت أول ذلك يدخل في عالم الاخره إذا مات ووضع في قبره وسوي عليه التراب فينصرف الناس عنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين قال وإنه لا يسمع قرع عالهم إذا رجع الناس وهذا الله عز وجل كأن الله سبحانه وت... يعني الله عز وجل سبحانه وتعالى يبين لهذا الميت هؤلاء الذين حرصت على تقول أولادي أولادي وكذا والله يخاف أولادي يعمل كذا يقع في الربا والمحرمات والمعاملة المشبوهة ويقع في كل محرم يقولك أولادي أولاد ها أول من يتركوك في القبر ويذهبون عنك سبحان الله يسمع قرع عالهم ولا وذهبوا دخلوا معه في القبر ما دخل فلا ينفعك أن تقول اولادي أولاد هذا أولاد ربهم على الطاعه على العمل الصالح يصلون يسجدون أديت الذي عليك بعد الموت أنت محاسب تركت أولاد صالحين فلم ينفعونك بإذن الله تركت طالحين يضرونك في الدنيا والآخرة ويضرون أنفسهم نسأل الله العافية اذا ما الفائدة من أن يكون أولاد الأولاد الفائدة منهم أن يكونوا صالحين ما غير صالحين ما في حتى فائدة لا تنتفع منهم ولا ينتفع منهم أحد لا يتفع من أحد لأنه لا يصلي الله عز وجل إلا إذا كان عابدا صالحا الله اكبر فيحفظهم الله عز وجل بحفظ الأب لدينه وعقيدته وعمل الصالح إذا قال الله, قال الله عز وجل وأما, وأما, وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان أبوهما صالحا الله حفظ الله عز وجل لهم هذا الكنز بسبب صلاح الأب بسبب صلاح الأب شوف الابن الآخر قال أما الغلام فكان أبوه مؤمنا فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فالله عز وجل لما كان هؤلاء الأبوين صالحين فالله عز وجل أراحهم من هذا الذي الغلام الذي كان سيكون فيه شر وكفر كبير نسأل الله العبد فسيتعب الأبوين المؤمنين المسلمين فالله أراح, أراح هؤلاء الأبوين من هذا الشر الذي كان سيلحق بهم لو كبر هذا الطفل فالواحد يحمد الله عز وجل على كل حال المهم أن هذا أول منازل الآخر فإذا دفن الإنسان فيسأل الأسئلة الثلاثة من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ هذه الأسئلة الثلاثة التي ينبغي نحن أن نحرص على معرفة في الدنيا وتطبيقها نحن معنا غدنا الأصول الثلاثة وهي في الأسئلة الثلاث. لذلك كان هذا الكتاب عظيم جدا يعتني به المسلم عناية فائقة أو المرة الأولى والثانية والعشرة والعشرين والثلاثين حتى يصبح هذا الكتاب فعلا يعني يعرفه جيدا يعرف ما فيه يطبق ما فيه ويؤمن بما فيه كتاب عظيم جدا إخواني الكرام فالملكان يجلسانه ويستنطقانه هذه الأسئلة الثلاث فإن كان مؤمنا ثابتا عاملا لله الحمد في هذه الدنيا فيقول ربي الله ربي الله ما دينك يقول الاسلام يثبته الله عز وجل ليس لانه يعرف يتكلم لا هنا الثبات اما ان تثبت او لا يقولك ما النبي يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد ان صدق عبدي الله قال الصدق صدق عبدي فافرشوه من الجنه ووسعوا له في قبره مد بصره وافتحوا له بابا الى الجنه وهو في قبره منعم ينظر عن يمينه إلى مد البصر الحفرة الضيقة للمؤمن على مد البصر ينظر شماله المد البصر سبحان الله فيأتي من هذه الأبواب التي فتح الله عز وجل من روح الجنة وطيبها ورائحتها ويرى منزلته في الجنة فلما يرى المؤمن هذا ويسعد ويفرح يقول ربي أقم الساعة, الساعة يريد أن تقام الساعة فيدخل الجنة فيدخل الجنة فتصير هذه الروضة تصير هذه الحفرة روضة من رياض الجنة روضة من رياض الجنة هل نحن نشاهد هذا لا نشاهد ولكن نؤمن به يقينا نؤمن بها ونعمل لهذا اليوم حتى نحصل هذا الثواب بالأجر الذي شك في هذا ما يحصنه لا بد من الإيمان هذا الذي نقول هذا اليوم الآخر أما المنافق والمرتاب الذي عاش على الشك في هذه الدنيا شك في كل شيء شك في ديني شك في عقيدتي شك في اسلامي عافانا الله اياكم فاذا سئل هذا المنافق والمرتاب والكافر يقول ها ها لا ادري من ربك ها ها لا ادري ما دينك ها ها لا ادري ما نبيك ها ها لا ادري فبعد بعد ذلك يقال في بعض الروايات يقول اه سمعت الناس يقولون شيئا فقلته ام معه سمع الناس يقولون شيئا فقال ففقال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته لأنه لماذا قال سمعت الناس لانه لم يؤمن بقلبه لم يؤمن بقلبه انما سمع الناس فقط سمعت الناس يقولون شيئا فقلته هذا من باب ام من باب المجارات لهم هذا هو المنافق نسأل الله عليه يقول فقط ما يسمع لكن ما في ايمان حقيقي يدفع على ذلك صلى الله عليه فينادي مناد ان كذب عبدي فافرشوه من النار وافتحوا باب من النار فياتي من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف الله هذا نشاهده لا نشاهده ولكنه عذاب شديد نسال الله العافيه تصبح هذه الحفره ها؟ حفره من حفر النار في قبره ثم يقول ربي لا تقم السعاده شوف المؤمن يقول ربي اقم السعاده يقول ربي لا تقيم الساعة لماذا؟ لأنه يعلم أنه إذا قامت الساعة فما بعدها الشد مما هو فيه والعياذ بالله يعني هذا العذاب الذي في القبر اهون مما سيحصل له يوم القيامة مما سيحصل من العذاب المقيم من عذاب جهنم هذا شيء خطير جدا شيء نسأل الله العافية لا يوصف العذاب الذي يتعذب هؤلاء قد جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصحيح انه قال يعني الكافر هذا الذي يدخل سيعذب كافر في النار يعني جسمه ليس كالجسم الذي نعرفه نحن في هذه الدنيا يعني الله عز وجل يعطيه جسم كبير ضخم حتى يزداد عذاب فوق العذاب فوق العذاب قال النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني ناب نابه الكافر في, في, في, في جهنم كجبل كالجبل, كالجبل هذا نابه فقط كالجبل فكيف جسمه كيف هو نسأل الله العفو فالله عز وجل يعطيه هذه الهيئة من الجسم حتى يعذب عذاب شديد أن هذا عذاب نسأل الله العفو فإذا إخواني كرام هنا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء الحديث متواتر على النبي صلى الله عليه وسلم وأهل السنة والجماعة مجمعون على هذا الأمر على عذاب القبر ونعيمه ولم ينكروا الا المعتزله الذين يعتمدون على عقولهم ولذلك قلنا هذه عقيده المعتزله احياها بعض الضلال في زماننا احيوها من جديد مع انها اندثرت وذكر العلماء رد عليهم وانقرضت فجاء قوم يخرجون علينا الآن في القنوات وكذا وكذا فيدعي أنه عذاب القبر ما في عذاب القبر ما في ملكين ما في كذا وكذا من هذا الأمور ما في دليل لماذا لا ينكرون السنة أقول لك أين الدليل في القرآن أين الدليل والسنة أليس توحي من الله جل وعلا وهو الدليل الله قال يثبت الله الذين آمنوا بقول الثابت في الحياة الدنيا للآخر وقال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم القيامة أدخلوا ال فرعون شد العذاب هذا قال العلماء في فيه دليل على عذاب القبر النار يعرضون عليها الان غدوا وعشيه قوم فرعون فرعون ومن معه قال ويوم القيامة ادخلوا انا فرعون شد العذاب بعد البعث والنشور يدخلون شد العذاب المهم أن الواحد المؤمن فانه لله الحمد مسلم للنصوص مسلم أما الذي يريد لنفسه الشغف في هذه الدنيا عافانا الله اياه فواحد لا يسمع لهؤلاء ويحذر شد الحذر نسال الله العافية. فهذا الذي يلاقيه الإنسان في قبره فإن نجى في قبره فما بعده أيسر ما بعده أيسر منه وإن لم ينجو فما بعده أشد منه فما بعده أشد منه إخواني كرام ولذلك كان عثمان بن عفال إذا وقف على شفير الحفر القبر يبكي حتى يبل لحيته فيقال يا عثمان نذكر الجنة والنار ولا تبكي وإذا وقفت على القبر تبكي قال هذا أول منازل الاخره فإذا نجح فيه الإنسان فما بعده أيسر وإذا لم ينجح فيه الإنسان فما بعده اشد هذا أول منزل وهو القبر فاذا الآخرة تبدأ من الموت تبدأ الآخرة لا ينفعك شيء لا مال ولا ولد ولا بنون ولا تجارة ولا أملاك ولا شيء الذي ينفعك هو العمل الصالح الذي قدمت في هذه الدنيا ها العمل الصالح نعم وكذلك من الإيمان باليوم الآخر الإيمان بأن الله عز وجل يبعث هذه الأجساب من قبورها نؤمن بذلك إنسان يمكث يبقى في قبره إما عذاب وإما نعيم مده معينه ثم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين سبحانه وتعالى كما خلقهم الله جل وعلا متكامل الخلقه ويقول لي والله كيف واحد احترق اكله السباع كلهم ياتون ولو كان في اي موضع ولو كان اين مكان ياتي بهم الله جميعا سبحانه وتعالى هذا الله عز وجل الله عز وجل سبحانه وتعالى كما خلق اول خلق يعيده سبحانه وتعالى وعد منه جل وعلا فيخلقهم الله جل وعلا كما كانوا في الدنيا متكاملين لا يضيع من هذه الخلقه شيء فإذا نفخ في الصور نفخ إسرافين هذا الملك المكلف بالنفخ في الصور النفخة الثانية فإذا نفخ النفخة الثانية تطير الأرواح الأرواح تطير من الصور وهو القرن وإذا طارت هذه الأرواح كل روح تدخل في جسمها, تدخل في جسمها كما قال الله عز وجل ثم نفخ فيه أخرى فاذا هم قيام ينظرون هكذا الله عز وجل سيقوم الناس ثم بعد ذلك يؤمر الناس بالمسير إلى المحشر إلى المحشر كما قال الله عز وجل يخرجون من الاجداث سراعا يعني بسرعة لا يتخلف منهم أحد نسأل الله السلام كالأغنام التي سصع لا يتخلف منهم أحد كلهم الناس كلهم يسيرون إلى أرض المحشر يقومون من قبورهم ويساقون إلى المحشر ويقفون على أقدامهم من أول الخلق إلى آخرهم في موقف واحد ثم وصفه النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموقف قال عراتا عراتا حفاتا غرلا عرات ليس عليهم لباس حفات غير منتعلين ليس لا يلبسون النعال ثم غرلا أي غير مختتنين كما خلق الله عز وجل يكون الرجل بهذه القلفه القلفه التي خلق الله عز وجل بها الرجال في عند ولادتهم فكما خلقهم الله جل وعلا سبحانه وتعالى فيحشرون على هذا في يوم مقداره كم خمسين الف سنه الله اكبر خمسين الف سنه وهم وقوف على اقدامهم يوم هذا يوم عظيم جدا ينتظرون سبحان الله المؤمن لا يحس بهذه المشقة الله أكبر فضل من الله عز وجل إنما الذي يحس بالمشقة ويوم الحشر هو الكافر ومن كان على منهجه ومن كان على نسأل الله السلام عقيدته الله أكبر وكان يوما على الكافرين عسيرا كما قال الله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير فالمؤمن يهون الله عز وجل عليه كان الصلاة عصر يوم مقداره خمسين الفسن ريس يوم سهل لكن المؤمن هذا المجازات التي يجازيها الله عز وجل لا يعذب في المحشر يسير عليه ما يشعر بهذا الألم وهذه المشقة وبهذا اليوم الله يسر له سبحانه وتعالى لذلك نحن نقول لا بد من الإيمان في هذه الدنيا ثم ينصرفون. من المحشر بعد هذه المدة الطويلة إلى الحساب وما في أحد يستطيع أن يفعل شيء ما في أحد فهنا يقفون ويحاسبون فبعد ذلك يقررهم الله عز وجل والله عز وجل يدخل من شاء يدخله الجنة بغير حساب ولا عذاب كما في حديث السبعين ألفا الذي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب كما في الصحيحين حديث عبد الله بن عباس ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا ومنهم من يناقش الحساب من نوقش الحساب عذب من نوقش الحساب عذب هذا يناقش على كل صغير أو أما المؤمن فإن الله عز وجل سبحانه وتعالى يعرفه بذنوبه ويستره كما ستره في الدنيا يستره في الآخر هذا المؤمن هذا يسمى العرض يعرض عليه الذنوب والتي فعل في هذه الدنيا ثم الله يسره في الدنيا وستروا في الآخرة ويدخله الجن أما هذا نسأل الله العافيه الذي سيناقش الحساب من نوقش الحساب عذب كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام فاذا هذه الأصناف الثلاثة في حق المؤمنين هذه الأصناف الثلاثة في حق المؤمنين المؤمن يحاسب حساب موازنة بين حسنات وسيئات أما الكافر ما عنده حساب موازنه الكافر من ليس له حسنات يوزن معلمات ليس له حسنات مباشر يلقى في نار جهنم نسأل الله و ولا يحاسب هذه المحاسبة موازنة كلك المؤمن لكن يحاسب حساب تقرير تقرير يعني يقرر بأعماله حتى يعترف بها ثم بعد ذلك في الموازين فتوزن الأعمال الحسنات والسيئات بميزان حقيقي نؤمن بالميزان حقيقي له كثبتان توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة هذا كله لابد ان نؤمن به لأن الله ذكره نبينا ذكره قال فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت ومن خفت موازينه أو من خفت فهو قال في الآية الأخرى فمن ثقلت موازينه فاولئك المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون إذن فهو ميزان حقيقي ليس كما يقول المعتزلاء إنه ميزان غير حقيقي وإنما ميزان معنوي أي شوفي كل شيء يرده بالعقول قالوا هذا يعني لأنهم فهموا النصوص بعقولهم قال مش معقول أن الله يأتي بميزان ويزن الله قال يعني كل شيء كيف معقول أنت وضعت مكان نفسك مكان الله عز وجل قالوا لا هذا ميزان معناه العدل ليس معناه أن السيئات والحسنات توزن والله ذكر ذلك سبحانه وتعالى ليس لهم دليل إلا العقول وهذه العقول جعلتهم نص الله العافية ينفون كل هذه الأمور حتى نفوا رؤية الله عز وجل نفوا على الخير العقل لا ليس بشيء إلا يتبع اتبع الدليل لأن هناك أمور كثيرة لا يدركها العقل حتى الروح التي بنجه البلدة لا, لا تعلمها لا تعلم ما هي لا تعلم كيفية لا تعلم كم تزن ولا تعلم, تعلم لونها ولا تعلم شيء عنها يسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. الإنسان لا يعلم شيء. فهذا هذا الذي ينبغي اخواني الكرام أن نؤمن به. نعم. ثم بعد هذا هناك تطاير الصحف، تطير الصحف. فأما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها مقرئ كتابي. و قال تعالى وأما من اوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي تطير الصحف فاخذ الكتاب يمينه واخذ كتابه بشماله ومنهم من يأخذ, من يأخذ كتابه وراء ظهره وهذا يكون بالشمال يعني قيل أنه نفس المعنى أخذ بشماله ثم يكون وراء ظهره يكون وراء ظهره نسأل الله العافية ثم الصراط ثم الصراط وهو الطريق وما يسمى بالقنطرة هل تكون السرط على متن جهنم الكل سيمر على هذا السرط على متن جهنم نسأل الله العافية يعني هذا السرط وسط جهنم وسط جهنم يمر الخلائق كلهم على هذا السرط هذا السرط جاء في وصفه من أحاديث النبي عليه الصلاه والسلام جاء فوصفه قال أدق من الشعر هذا السرط يعني كيف سيمر عليه الإنسان إلا إذا نجاه الله جل وعلا أدق من الشعر وأحد من السيف أحر من الجمر يمر الناس عليه على قدر أعمالهم في هذه الدنيا الله أكبر كما كنت تعمل في هذه الدنيا أنت في الآخرة يقول ابن القيم الناس في الآخرة كما هم في هذه الدنيا شوف يعني فقط نضرب مثال فيما يتعلق بالصلاة الآن. كما أنت مع الصلاة كما أنت في الآخرة شوف الذي عند النداء بعد النداء ما يأتي اصلا قبل النداء شوف الناس مع صلاه مع عبادتهم في بعض الناس دائما هو الأخير في بعض الناس هو الأول في بعض الناس قبل هذا الأول اصلا محسن يعني مسارع مصابق في بعض الناس متوسط وهكذا الناس كما يقول ابن القيم كما هم في هذه الدنيا مع الأعمال كذلك في الاخره فالانسان يرى نفسه مع العبادات في هذه الدنيا فكذلك هو في الاخر لأن هذا الصراط فيه ناس يمرون على الصراط كالبرق كالبرق تصور كالبرق الخاطف كيف سيمر هذا كالبرق الخاطف قال عليه الصلاه منهم من يمر كالريح على حسب الاعمال هذا الذي يمر كالبرق الخاطف كيف كانت اعماله في هذه الدنيا الله اكبر منهم من سيمر كالريح منهم من سيمر كالفرس الجوان منهم من يمر كركاب الإبل منهم من يمر أو من يعدو عدوا يجري على رجليه منهم من يمشي مشيا كما قلنا على حسب أنت في هذه الدنيا قالوا ومنهم من يزحف زحفا ومنهم من يخطف ما, ما يمشي ويخطف ويلقى في جهنم نسأل الله لعب بطيء جدا وهكذا هذا كله مذكور في القرآن الله عزقل فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثية ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أقرب إلى الرحمن أو أيهم أشد على الرحمن عتية ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى قال وإن منكم إلا واردها ما من أحد منا إلا وسيرد على النار سيمر على النار سبحان الله, الله وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا ثم بعد ذلك تجاوزوا القنطرة تجاوزوا الصراط فهنا قبل الدخول إلى الجنة يقفون للقصص يقتص بعضهم من بعض الله أكبر شوف حقوق الناس حقوق الناس عظيمة جدا يعني يقتص لبعضهم من بعض هذا ظلم هذا واخذ هذا وكذا وكذا فكل واحد يقتص فإذا نقوا بعد ذلك لم يبقى عليهم شيء أذن لهم فده. فيدخلون الجنة حتى تعلم أن الجنة لا يدخل الإنسان إلا إذا نقي من كل شيء نقي من كل شيء فإذا اخواني الكرام هذا اليوم الأخر والكلام عن اليوم الاخر يطول يطول يطول لكن الإنسان لابد أن يؤمن بهذا اليوم بما سيأتي بعده ثم الركن السادس الإيمان بالقدر القدر سر الله جل وعلا سبحانه وتعالى والقدر هو ما قدره الله عز وجل مما كان وما يكون إلى تقوم الساعة فالقدر سر الله عز وجل والقدر مقادير الأشياء كتبها الله جل وعلا في اللوحي المحفوظ. فالله عز وجل أول ما خلق خلق القلب قال اكتب قال ما اكتب قال اكتب مقادير كل شيء فكتب مقادير كل شيء في اللوح المحفوظ وذلك خمسين ألف سنة قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والارض سبحانه وتعالى كتب كل شيء ما هو كائن إلى يوم القيامه فإذا لا يقع شيء إلا بقدر كما قال الله عز وجل إنا كل شيء خلقناه بقدر فإذا الأمور ليست عبثا أو انوفا أو كما يقول هؤلاء بل كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ والإيمان بالقدر إخواني الكرام له أربع مراتب ذكرها العلماء رحمه الله تعالى في كتب العقيدة مشهورة معروفة نعم اول مرتبة إذا آمنت بهذه المراتب الأربع فأنت مؤمن بالقدر مؤمن بالقدر ولا بد من الإيمان بهذه المراتب الأربع حتى تقول أنا مؤمن بالقدر وإذا آمن الإنسان بهذه المراتب الأربعة فإنه والله يشعر براحة وسعادة وما يعني يطعن في شيء من القدر أو يقول ليش ولما وكيف لا بل يؤمن ويتاحه إذا حصل له شيء فإنه يرضى بما قصب الله جل وعلا له إذا آمن بهذه المراتب الأربعة أول مرتبة الإيمان العلم العلم الإيمان بعلم الله جل وعلا أول مرتبة العلم يعني العلم الأزلي الأبدي المحيط بكل شيء تعتقد أن الله علم كل شيء علم ما كان وما يكون وما سيكون ومن لم يكن لو كان كيف يكون يعلم الله عز وجل كل شيء علم كل شيء لا تخفى, لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى ما في شيء يخفى على الله إن الله بكل شيء عليه سبحانه وتعالى. هذه أول مرتبة العلم لأن هذا العلم هو الذي كتب الله عز وجل فأول مرتبة العلم المرتبة الثانيه الايمان بأن الله كتب في اللوح المحفوظ ما هو كائن إلى يوم القيامه تؤمن أن كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ المرتبة الثالثة المشيئة تؤمن بأن يعني المشيئة والإيران ما شاء الله كان ومن لم يشا لم يكن المرتبة الرابعة مرتبة الخلق خلق الأشياء في أوقاتها المقدرة فالله عز وجل سبحانه وتعالى ي خلق الأشياء في وقتها المقدر فلا خالق معه سبحانه وتعالى الله خالق كل شيء فالله الذي خلق كل شيء سبحانه وتعالى ما في خالق مع الله عز وجل فاذا لابد من هذه المراتب الأربع ما هي المرتبه الاولى العلم المرتبه الثانيه الكتابه المرتبه الثالثه المشيئه والاراده المرتبه الرابعه الخلق هذه المراتب لابد ان تؤمن بها العلم الكتابه المشيئه والخلق والخلق هذه المراتب الاربعه لا بد تؤمن بها وهي من الإيمان ب بالقدر خيره وشره إذا آمن الانسان بذل المراتب وامن بالقضاء والقدر استراح فلا يحزن ابدا لا يحزن الإنسان على ما فات لا يحزن على ما فات ولا يفرح بما اعطي فرحا يخرجه عن الاعتدال وانما يؤمن بالقضاء والقدر فلا يجزع ولا يسخط وإذا فته شيء لا يتكلم بكلام قبيح ابدا وإنما يقول قدر الله وما شاء فعل فما قدره الله عز وجل علينا لابد أن نؤمن به ونؤمن بأن الله قدر علينا فالذي جاء من, من الله عز وجل فالإنسان يؤمن به ويعلم أنه إذا آمن وصبر فإن في ذلك الخير له العظيم جدا والله يبتلع عباده المؤمنين فلا يجزع ولا يتسخط نسأل الله العافية على ربه ولا يقول إلا خيرا ولا يقول الا خير كما جاء في الحديث قال عليه الصلاه والسلام أن ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا لن يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف كتب كل شيء مكتوب فاذا الايمان بالقضاء والقدر يكسب الانسان عزيمه قويه جدا ياتي بالاسباب يعمل يتوكل على الله عز وجل سبحانه وتعالى لا تعرق الاعمال الأعمال الكثيرة لا يصب بالتردد والأوهام والشكوك ابدا مؤمن بالله عز وجل يعلم ان كل شيء مكتوب عند الله جل وعلا ولذلك هذه صفة المؤمن الإيمان بالقضاء والقدر وهناك طوائف نسل الله السلام ضاعوا فيما يتعلق بالقدر بالقدر ولذلك ماذا قال علي بن أبي طالب قال القدر سر الله جل وعلا ما تستطيع أن تبقى تبحث في القدر وكيف وكذا عليك أن تؤمن بالقدر خيره وشره انتهى ولذلك ظهر الجبرية وظهرت المعتزلة وقالوا العباد الجبرية قالوا العباد مجبورون هم فقط حركة لكن ليس لها اختيار يعني العبد مجبور على أفعاله الله الذي اجبرنا اعوذ بالله كلام قبيح جدا اسال الله العفو فضلوا اضل والمعتزله قالوا إن, إن, إن, ان الله ليس له قضاء وقدر والله لم يخلق افعال العباد اي ان العباد استقلوا بافعالهم ولذلك يسموهم النبي صلى الله عليه وسلم مجوس هذه الامه لانهم جعلوا خالق مع الله جعلوا العد خالق لافعال قال قالوا الله لا يعلم افعال العباد حتى تقع يعني نحن الذين نخلق افعالنا اذا أمسكت مسكت الكاس انا الذي خلقت هذا الفعل سبحانه. ليس الله عز وجل الذي خلق هذا سبحان والله عز وجل والله خلقكم وما تعملون خلقناه خلق ما نعمل سبحانه وتعالى فالمهم هاتين الطرف المعتزله على طرفي نقيض أما اهل السنه والجماعة فمعتدلون الحمد لله يقولون الله جل وعلا قدر الأشياء لكن أعطى للعباد ماذا اختيار ومشيئة نعم وإرادة وقدرة أنت الآن تستطيع أن تفعل تستطيع أن تترك أعطاك الله اختيار ومشيئة والله عز وجل لما قلنا كتب كل شيء في اللوح المحفوظ ليس لأن الله أجبرك لا كتب لأن الله ماذا سبق الكتابة ماذا سبق العلم لأن الله عالم ما ستفعل فكتبه الله عز وجل الله علم يعلم كل شيء سبحانه وتعالى الله علم كل شيء عليم فالله علم ما ستختار وعلم ماذا تتفعل وعلم ماذا ستصنع وعلم كل شيء فالله هذا العلم كتبه الله عز وجل لكن ما أجبرك الله عز وجل الآن انت قادر تفعل المحرمات قادر تفعل المنكرات قادر تبطاعات والأعمال الصالحات قادر تقوم الليل تصوم النهار تتصدق تفعل قادر على كل شيء لأن أعطك اراده ومشيء فما يتي أحد يقول والله انا مجبور وهذه الألفاظ اصبحت شاع عند الناس تقول يا أخي اترك عليك الحرام اترك عليك كذا اترك الربا اترك القمار اترك التدخين اترك الخمور الزنا. يقولك لم يشاء الله بعد يقولك لم يشاء الله بعد كيف لم يشاء الله بعد الله ارسل رسول انزل كتاب ولم يشاء الله بعد الله حرم عليك هذا سوء ظن بالله عز وجل كيف الله لم يشاء يعني الله لم يشاء ان يهدي الله لم يشاء ان يترك هذه. الهد. كيف لم يشاء الله؟, الله عز وجل لما ارسل محمد اراد الله عز وجل جل من الناس ان يتبعوا محمد و عز وجل قال فتلك حدود الله فلا تقربوها قال تلك حدود الله فلا تعتدوها ثم يتقوا لك لم يشاء الله عز وجل. سبحان الله عز وجل. كلام خطير جدا يقوله الناس نسال الله السلام فإذا لا يكفي أن تؤمن بالقضاء والقدر لا بد ان تعمل اخواني الكرام لا بد ان تعمل ثم في طوائف خالفت في هذا الأصل الخطير جدا ما يتعلق ب بالقضاء والقدر ولا شك ان الحديث هذا كما قلنا ام السنه يعني يجمع كل ذلك و ذكر في نبينا عليه الصلاه والسلام ثم الركن او المرتبه الثالثه الاحسان هذا يكون بين العبد وبين ربه ثم يكون كذلك الاحسان بين الناس مرتبتين، مرتبة الإحسان بين العبد وبين ربه بعبادة الله وحده ثم مرتبة الإحسان بالصدق والمعروف وبذل الخير نعم والدعوة إلى الله تعليم العلم النافع ولا غير ذلك فالإحسان يكون في العمل ويكون في العباده يكون في العمل ويكون في العبادة فمعناها الإحسان الاتقان، أي أن تتقن ما تعمل تدخله إتقانا عظيما وهذا الذي يت... يعني الفارق بين الناس من الناس من يعمل لكن لا يتقن لا يتقن لا يتقن ويعني إذا... من الناس من يعمل ويتقن فهذه مرتبة عالية جدا وهي مرتبة الإحسان لأن الله يحبه ويحب المحسنين وأحسنوا إن الله يحب المحسنين كما قال الله عز وجل سبحانه وتعالى وذالك النبي صلى الله عليه وسلم قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه هذا الإحسان بين العبد وبين ربه فان تعبد الله عز وجل كأنك تشاهده بعينك هذا من قوة الإيمان واليقين وإلا فإن الله لا يرى في هذه الدنيا لا يرى في هذه الدنيا. لأن الخلق لا يستطيعون رؤية الله عز وجل وإنما يراه المؤمنين المؤمنون يوم القيامة في الجنة لماذا في الجنة يرونه لا يرونه في الدنيا لأن في الجنة أعطاهم قوة أعطاهم قوة سبحانه وتعالى يستطيعون في الدنيا ما عندنا القوة هذه ان نرى الله عز وجل لذلك موسى ماذا قال ربي أريني أنظر إليك في الدنيا موسى القوي الذي لك ما واحد لك ما قد عنه وما استطاع سبحان الله ما استطاع قال لن تراني يعني في الدنيا ليس كما يقول المعتزل قال ها لن تراني فإذا ما في رؤيه شوف كيف في النصوص لن تراني في الدنيا أما في الآخرة ستراني فأنت فلذلك لا أحد يرى الله عز وجل في هذه الدنيا قال كأنك تراه هذا دليل على أن الله لا يرى في الدنيا معينة كأنك تراه لن تستطيع أن تراه معين قال فإن لم تكن تراه يعني إذا لم تصل إلى هذه الدرجة من اليقين فإنه يراك هذه درجة الاطلاع أن الله مطلع عليك أن الله مطلع عليك سبحانه وتعالى هذه أقل من الأولى لكن كذلك هي درجة عالية وهي درجة ماذا؟ الاطلاع والمراقبة تعلم أن الله يراقبك ويطلع عليك سبحانه وتعالى فإنه يراك يعني تعتقد بقلبك أن الله يراك ويطلع عليك جل وعلا هذه مرتبة عظيمة لا شك وهذه المرتبة ليست لكل أحد ويدرك هذه مرتبة مرتبة المراقبة مرتبة المراقبة أي شيء تعلم أن الله مطلع ولو كنت وحدك تخلو بنفسك ما تستطيع أن تفعل سبحان الله وهذا لأنك تراقب ربك وهذا يعني أوضح ما نرى هذه المسألة في الصيام في الصيام الواحد يكون من الصائم لوحده ما يستطيع لا يشرب ولا يأكل ولا شيء لماذا؟ يخاف من الله عز وجل يقول لا ولو لم يراني الناس لكن ما لا يجوز ما يستطيع هذه منزلة عظيمة جدا لذلك الصيام مدرسة عظيمة جدا ليتعلم الإنسان هذه الأمور إخواني الكرام. ثم بعد ذلك قال أخبرني عن الساعة وأنا ولو أطلت بكم شوية لكن أردت يعني نذكر ولو بعض المعاني ثم بعد ذلك ندخل إن شاء الله في الحديث الثالث إن شاء الله تعالى وهذه المسألة ستتكرر معنا عليه شاء الله. قال أخبرني عن الساعة إلى آخر الحديث لما كان من جملة أركان الإيمان الإيمان باليوم الآخر وهو يبدأ بقيام الساعة ونهاية الدنيا فسأل يعني عن بعض هذه يعني ولا يكفي أن الانسان يؤمن باليوم الآخر بل لابد كما قلنا أن يعمل لليوم الآخر لا بد أن يعمل لليوم الآخر وقيام الساعة وتوقيته لا يعلمه إلا الله عز وجل سبحانه وتعالى. يعني هذا علم استأثر الله عز وجل به ما في أحد أعطانا علامات لكن نحن لا نعلم متى لا نعلم متى قد جاء في القرآن آيات كثيرة فيها بيان أنه لا يعلم وقت الساعة إلا هو الله سبحانه وتعالى فعلم الساعة عند الله عز وجل علم الساعة عند الله عز وجل ذلك قال أخبرني عن الساعة ماذا قال النبي صلى ما المسؤول عنها باعلم من السعر باعلم من الساع اي ان انا وأنت سواء في هذا العلم جبريل لا يعلم ونبينا لا يعلم صلى الله عليه وسلم يعني كلنا لا نعلم متى قيام السعر سبحان الله ثم ياتي واحد يدعي من الغيب فاذا كان جبريل وهو سيد الملائكه ومحمد عليه الصلاه والسلام سيد ولد آدم لا يعلمان وقت قيام السعر فكيف ياتي من يدعي نسأل الله سلام والآن شوف, على شوف الوسائل هذه يقول لك ما قيام الساعة ويتون بعناوين لاستقطاب الناس للمشاهدات فقط قيام الساعة ظهر المسيح الدجال ظهر كذا ظهر المهدي المنتظر حصل كذا حصل كذا نسأل الله كل أصبح الكل يتكلم في دين الله عز وجل ثم قال فأخبرني عن اماراتها علاماته العلامات التي تدل عليها ثم ذكر له أن تلد الأمة ربتها يعني سيدتها تكون الأم يعني مسودة والبنت سيدتها تصبح البنت سيدة لأمها وهذا أحد من العجائب سبحان الله وهذا من وذكروا معانيين العلماء أن معنى أن يكسر تسري السرايا في آخر الزمان فتصبح البنت يعني سيد لأمها وقالوا أنه يكسر العقوق معنى الثاني يكسر العقوق في آخر الزمان حتى تصبح البنت كأنها سيد لأمها تقول اسكتي خرجي وتضرب حتى أمها أو تأخذ إلى دار العجزه وكما نرى الآن ولا حول ولا قوة إلا بالله نسأل الله العافية تكبر عليه وتعقوه وتعصيها هذا حاصل في زماننا ثم قال العلامه الثانية قال أن ترى الحفات العرات العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان يعني البادية هذه صفات أهل البادية حفات أقدامهم صفات أهل البادية عرات أجسامهم لا يلبسون ثيابا شيء قليل جدا يعني لا يعتنون بهذا هذا كما هو ظاهر على الأعراف لا يعتنون عنده مليونير وإذا رايته لا يظهر عليه شيء نسأل الله العابد قال رعاء الشاء هذا عملهم أنهم رعاء يرعون الشات والإبل هذه كلها طبع أهل البدي ثم النبي وسلم قال يتطاولون في البنيان يتطاولون في البنيان هذا كما هو الواقع الأهل مصداقا لقوله على السلام يعني أهل البدي الآن سكنوا المدن وصاروا يتباهون في المباني، البباني معلوم أهل بدو كل واحد منهم يريد أن يكون أحسن من الآخر في بنايته ومظهرها وارتفاعها ستصابقون علىها ثم بعد وانطلق كما قال عمر ذهب فخرج فتبعه أو أحد من الصحابة مع عمر لم يجدوه، ما عرفوا وأين راح أين ذهب فلما جاء رجعوا قال تدرون من السائل قال الله ورسوله أعلم قال إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم فهذا في الدليل على أن الملك لا يأتي في صورته الملكية لأن الناس لا يطيقون رؤيته والنبي راه مرتين كما قلنا وفي أنهم يستطيعون أن يتشكلوا بإذن من الله عز وجل على حسب المصلحة وعلى حسب ما أراد الله عز وجل سبحانه وتعالى نعم فاذا هذه مراتب الدين ولذلك هذا الحديث حديث عظيم أم السنة في مراتب الإسلام والإيمان والإحسان في شيء من علامات الساعة وهذا إخوان الكرام من من من أعظم الأحاديث التي ينبغي نتعلم ونحفظ وندرس ما فيه من أشياء عظيمة جدا ونحن لو اختصرنا لكن هذا الحديث لابد أن نعتني به لابد أن نعتني بإخوان الكرام ويعني في هذا وصلنا إلى نهاية هذا الحديث وإن شاء الله الأسبوع المقبل ندخل الحديث الثالث احفظوه حديث الثالث حتى نكمل مع الأربعين نهوية ان شاء الله فأعذرون على الإطالة أردت أن نكمل إن شاء الله تعالى نسأل الله أن يوفقنا نوياكم لكل خير وأن يجعلنا وإياكم هدات المهتدين لا ضالين ولا مضلين فاللهم وفقنا للخيرات وجنبنا المنكرات واستعملنا يا ربنا في الباقية الصالحات والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين وجزاكم الله خير وإياكم حفظك الله